على رحمه الله وتنصب وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تبهره مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله أي معنى هذين البيتين أنك تنصب الاسم على الإغرار إذا كررته كما تقدم بعامل لا يظهر وجوبا لقيام العوض هذا هو التكرار مقام هذا العامل فهذا معنى تنصب الاسم الذي تكرر الصلاة الصلاة تنصبه عن عوض الفعل الذي لا تظهره ترغت هذا فتحذف العامل وجوبا هنا لأن التكرار هذا قائم مقام هذا العامل فلذلك يكون الحذف هنا واجبا لهذه الانحاء فمعنى هذا ان الاسم المنصوب ليتصل عن الاغراء في باب التكرار يكون العامل محليا وجوبا واما على الله بالقياس معناه ان تصل باسم الذي تكرر هو الاغراء بفعل مقدر لا تظهره الفعل المقدر لا تظهره وجوبا لان التكرار هذا قائم مقام العامل ثم ضرب مثالا على ذلك وقد تقدم أمس أن حذر العامل في موضعين حال التكرار وكذلك مع وجود العاطف أشاره إلى حال التكرار فقط ومع وجود العاطف قد أشرب إليه أمس وما عدا هذين الموضعين يكون جائز الحذر قال مثل مقال الخاطب الأواهي أي كثير التأوه كما قال هنا في الشرح كثير التأوه الذي يدل على الخوف من الله سبحانه وتعالى تجد إلى التأوه وهذا التأوه صادر عن خوف من الله جل جانب فهذا معنى من معاني الأوه معنى من معاني الأوه أي كثير التأوه قاوم الخاطب أي الخطيل الذي هو كثير التأوه أدى على الخوف من الله سبحانه وتعالى قال الله الله عباد الله عند من عندما سالم عندك سالم أبا أحمد عند, عند سالم أبي أحمد فضل الله مفعول به أحسن نقول من صل التعظيم إن رب جلال مفعول به بس فعل محذور تقديره اتقوا الله اتقوا الله الله ولقد الآخر توقين عباد الله منادى بحربي دا محذور تقديره يا عباد الله اتقوا الله الله عباد الله والله الأول منصوب على أنه رفض الجلالة هذا منصوب على نور ربه منصوب على التعظيم والثاني توكيد وعبادة منصوب على أنه منادى بحرب نداء محذوب والتجديد يا عباد الله عباده مضاف مضاف جمال الله والشاهد أن الإسم هنا تكرر فنصب وهذا التكرار عوض عن العامل الذي لا تظهره فيكون هذا التكرار قائم مقام هذا العامل وهذا المعمول الذي هو في باب الإغرار منصوب بفعل محذول منصوب بفعل محذول لكن هنا شيء ينبع عليه و هو أن هذا المثال الذي ضربه المصنف رحمه الله هذا المثال الذي ضربه المصنف رحمه الله تعالى من باب الإغرار ويصلح أن يقول من باب التحذير هذا المثال الذي ضربه المصنف رحمه الله يصلح أن يقول من باب الإغرار في تقوى الله سبحانه وتعالى يحبّبهم على تقوى الله جل جلاله فيصنع أن يكون من باب التحذير يحيّره من شيء الله الله عباد الله من كذا فهذا يكون من باب التحذير الله الله يا عباد الله من الرباء من الزنا من كذا إلى آخر ذلك فيكون هذا من باب التحذير واضح فهذا المثال صالح أن يكون من باب الاغراء كما تقدم معنى أمسيه وصالح يكون من باب التحذير ولم يتعرض المصنف للكلام على باب التحذير فلذلك نحتاج أن نتكلم عليه فالتحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه فهذا هو تعريف التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه وأما النسبة لأحكام التحذير هي نفس أحكام الإغراء المتقدمة أمسي أنه يجب حدفه حدف العامل معه أو قبل ذلك أن الإسم في باب التحذير منصوب على أنه محبه كما هو الحال في باب الإغراء والعامل له الذي نصب العامل له إما أن يكون مذكورا أو يكون محذوفا مذكورا احذر الأسداء احذر الشراء هذا ايش مذكوره له كما ترى او يكون محدوفا وحدبه على بسمين جائز وواجب جائز وواجب جائز اذا لم واجب ندخل الواجب مواطن الواجب هي ثلاثة مواضع في باب التحذير الموضع الاول اذا كان التحذير بايان اذا كان تحذير بإيا حصل تكرار او لم يحصل تكرار واجب لحذف العامل إياك أن تفعل كذا اذا كانت تحذير بإيا وجب حذف العامل إياك أن تفعل كذا والموضع الثاني اذا حصل تكرار الله الله عباد الله من كذا احذروا تقول الله الله عباد الله من كذا هذا مب تحذير هذا الموضع الثاني إذا حصل تكرار الأسد الأسد الشر الشر أي احذر الشر احذر الأسد وكما قال الشاعر فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر داعا وللشر جانب شاهدنا حصل إيش تكرار فيجب الحذ فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جانبه جميل جدا شخص يترك الجدل يترك الجدل فإنه للشر جلال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا رتو الجدل أي الجدل منهوم والجدل لأجل إبهار الحق وإبطال الباطل فهذا المحمول وجادلهم بالتي هي أحسن طيب يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا هذا مشروح فالآن هذا الموضع الثاني اذا حصل ايش تكرار للاسم المحدد من هنا واضح الموضوع الثالث مع العطف اذا وجد العطف كذلك يحذف العامل وجوبا اياك والاسد واضح هذا الان هنا اذا حصل عطف ايضا يجب الحذف ام صالح مع هذا مع هذا مع أيها ايه سواء تكررت أنا متكرر يجب أن يحذر لكن قل مثلا ما تريد أيها قل الشر والأسد الشر والأسد أي احذر الشر واحذر الأسد احذر الشر واحذر الأسد فما هو الفرق الآن بين باب الاغراء وباب التحذير, وباب التحذير في الأحكام؟ ما هو الفرق؟ سوعين ما هو الفرق بين باب التحذير وباب الاغراء في الأحكام؟ ما فيه فرق احسنتم جوابا ما فيه فرق وإنما الفرق في المعنى, وإنما الفرق في المعنى فالاغراء تسليط على الشيء الاغراء تريد منه ان يتسلط على هذا الشيء يفعلوا هذا الاغراء فالاغراء تسليط على الشيء والتحذير ابعاد عنه التحذير ابعاد عن هذا الشيء تريد ان يجتنب هذا الامر فهذا والفرق هو بين هوما فقط في المعنى ويلا من حيث الاحكام فنفس الاحكام لكن يسيد التحذير شيا على الاغراء وهو انه يكون بيعا يكون بيعا اما التحذير ما يكون بيعا غسال الاغراء ما يكون بيئة فالذي يكون هو باب التحذير هذا الذي يزيده على الإراءة التحذير وإلى الأحكام هي نفس الأحكام الاسم فيه ينصب على أنه مفروب به والعامل فيه يجوز ذكره ويجوز حذبه وأما بالنسبة لحذبه فعلى قسمين أو العامل فيه يذكر ويحدف الحسن يجوز العامل فيه يذكر ويحدف وأما حد مفعل اسمين جائز وواجب الواجب في ثلاثة مواضع ما عدها جائز الموضع أول إذا كان التحذير بيئية تكررت أو تتكرر حصل عطف معها أو لم يحصل عطف الموضع الثاني إذا وجد العطف في التحذير, في التحذير الشر والأسد الموضع الثالث عند التكرار الشر الشر الاسد الاسد والبيت ايضا ما اشرنا اليه فانياك انياكا مراعفه انه الى اخره باقي الاعراب الان فقط هذا واضح الان الدرس ان شاء الله باب التحذير وباب الاغراء واضح باقي خلينا نراجع الحذف ثلاث المواضع جائز الحذف تقول مثلا شر مريت تكرار الشرة هنا مفعل به لفعل مهذوم تقديره احذر الشرة الاسد كل الاسد هاج... يعني يهجم عليه تقول له الاسد اي احذر الاسد هنا يجوزا تذكر العامل وجوزا تحدث العامل واضح طيب عندك يا عبد الرحمن اياكم وهيشات الاسواق من أي هذا الأبواب من أي الأبواب هذا باب التحذير أعرف الله نعم إياك مفعول به إيا لفعل محدوف محذركم وهو مضافر كاف مضاف ليه مفعول به الأصل محذركم لكن المحدوف العام البرز الضمير مفعول به إياكم وهيشات الأسواق الوحى رفاق طيب الهيشات معطوفة لا اياك المعطبة والمنصوم منصوم مفعول و لكن أحسن أننا نقدر للثاني عامل مقدر هذا الأحسن في باب التحذير أنك تقدر للثاني عاملا غير عامل الأول في يقول التقدير أحذركم واحذروا هيشات الأسواق و اجتنبوا هيشات الأسواق و اتركوا هيشات الأسواق فهذا الأحسن أنك تقدر للثاني عاملا غير عامل الأول فهذا هو الأحسن عند المحام عامل آخر غير عامل الأول إما من لفظه عامل الأول نفسه إن أنت أتى من شيء يناسب السياق واضح فهذا الذي قرره المحام أنه الأحسن أنك تقدر للإسم الثاني عاملا غير عامل الإسم الأول فهذا ما يذكره المحام رحمه الله عندما نأيه الصالح فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ الْمِرَاءَ فَإِنَّهُ أَنْوَرَ ما هو في واحد نوعة سلسل ومع الرحمن هو يحضر عمر الشخاني هو مم. لا أعلم كم يومنا أقول إن الله سألك لفترة من سألك فضل فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ الْمِرَاءَ فإنه أعرف إياك إياك إياك مبعول به لفعل محذوف حذره الأول والثاني مبني طبعا في محل نصب لأنه ضمير ضمائر مبنية كلها سنت والثاني توكيد والشاهد أن هذا البيت من التحذير الذي هنا في هذا الموضع يجب حذف عامله عامل المعمول هذا يجب حذفه لوجوده التكرار وأيضا ست على هذا لأن التكرار بيئية لشيئين بالتكرار لان التحذير بيئي تحذير بيئي يعني ما في عكسه ها اياك اياك المراء فانه دون واو حذرك حذرك المراء فعلا ثانيه حذرك المراء فعلا اول مفعول ثانيه طيب ليش ما في هذا الحاصل هذا هو الحاصل إن بقي شيء إن شاء الله يتدارك فيما بعد فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب دعاء يدعو إلى الشر إلى الشر دعاء وللشر جالب طيب بقي هنا فائدة إذا كان لختم بها الدرس نقول فائد الأصل في أسروب التحذير أن يجتمل على ثلاثة أشياء هل يجتمل على ثلاثة أشياء هل محدر هل يجتمل على ثلاثة أشياء هل محدر هل يجتمل على ثلاثة أشياء وهو المتكلم وهو المتكلم الذي يوجه التحذير لغيره وهو المتخلم الذي يوجه التحذير لغيره والمحذر وهو الذي يتوجه التنبيه والتحذير إليه وهو الذي يتوجه إليه التنبيه والتحذير والمحذر منه والمحذر منه وهو الشيء الذي يطلب تجنبه وهو الشيء الذي يطلب تجنبه والبعد عنه وهذه أركان التحذير وكذلك أسلوب الإغراء يجتمل على ثلاثة أشياء المغري وهو المتكلم والمغرى وهو المخاطب والمغرى به وهو الأمر المحبوب اكتبتم تمتم ما شاء الله ودعي لي أنكم ما كتبتم وكذلك الإغراء يجتمل على ثلاثة أشياء المغري وهو المتكلم والمغرى وهو المخاطب الذي يتوجه له الإغراء طوحا تتم منازل. والمغرى به والمغرى به وهو الأمر المحبول يا ابو النمر المحبوب ما شاء الله استفدنا والله من المختصر هذا خير